ولكينيا كان الصومال تقطعت بين خمسه دول انجلترا فرنسا ايطاليا اثيوبيا كينيا نعم وبعدين اعطت انجلترا لاثيوبيا جزء من ارض الصومال ولكينيا جزء من أرض الصومال كما فعلت مع أهلنا في فلسطين من اللي جاب اليهود أرض فلسطين أوليست انجلترا أو ليس وعد بلفر نفس الجريمة نفس الجريمة فعلتها انجلترا في الصومال أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وبعدما خرج الاحتلال دارت حروب بين أهلنا في الصومال وبين إثيوبيا المحتلة حرب وحرب وكاد أهلنا في الصومال أن يحرروا كامل الأرض حرروا تسعين في المئة من أرض الصومال المحتلة تحت يد إثيوبيا إلا أن إثيوبيا استعانت بامريكا واستعانت بالمعسكر الشيوعي كذلك بعثت لها كوبا خمسه وعشرين جندي وبعثت روسيا وحدات والمانيا الشرقيه واليمن الجنوبي الشيوعي وقتها ساعد اثيوبيا النصرانيه ضد الصومال المسلمه وليبيا القذافي وقتها ساعدت اثيوبيا النصرانيه في حربها ضد المسلمين في الصومال معسكر الشيوعي كله وقف مع اثيوبيا ضد الصومال امريكا كانت خارج المساله انما هي روسيا وكوبا والمانيا الشرقيه واليمن الجنوبي وقت ان كان شيوعيا وليبيا في زمان المجنون القذافي وبعده اندحرا بعد ان كاد ان يندحر جيش اثيوبيا جاءت الامدادات فعاد اهلنا في الصومال إلى ما كانوا عليه ولم يحققوا آمالهم ولم ينتصروا انتصارا يرجونه في هذه الحرب وبعدين خرجوا خرجوا لكنهم تركوا في الصومال نزاعات قبليه وصراعات وشجعوا امراء الحرب وانتشرت حروب دمرت الاف وشردت مئات الالف الى ان جاءت المحاكم الإسلامية ولما كاد الأمر أن يستقر وعلم أنها ستحكم في أرض الصومال بشريعة الله عز وجل قادت أمريكا حملة عسكرية ضخمة على الصومال ووصلت إلى مقدشيو سنة 1992 جيش أمريكا دخل 1992 دخل الصومال جيش مكون من وثلاثين ألف مقاتل من أمريكا ومن عدة دول وعشرين ألف من الثمانية وثلاثين ألف قوات امريكيه وبقيه العشرة آلاف من تسع دول مختلفة طب أمريكا داخله ليه؟ بأهل الصومال خلاص كادوا أن يتوحدوا وبلد عربي وبلد إسلامي وكلهم أهل سنة وماذا يضير أمريكا أن تحكم الصومال بالشريعة الإسلامية دخلت لي من أجل إجهاض الجهود التي يبذلها الإسلاميون من أجل إقامة دولة إسلامية تحكم بقال الله قال رسوله هكذا صرح نائب وزير الخارجية الأمريكية وقتها اسمه هرمان كوهين عم كوهين قال إن وجود القوات الأمريكية في الصومال رسالة لكل المنطقة حدش يفكر يحكم بالشريعة الإسلامية دي رسالة لكل أهل المنطقة وكان قائد العمليات الأمريكية يتنافس مع بعض القادة الصوماليين في كيفية القضاء على كل الحركات الإسلامية على أرض الصومال بوش الأب زار القوات الامريكيه في الصومال في ليله عيد الميلاد وخطب فيهم وقتها وقال ان الجنود الامريكيين يقومون في الصومال بمهمه في سبيل الرب تعرفون ان بوش الاب وبوش الابن كان صليبي حاقد الممته هنا في سبيل الرب واصطحبوا معهم إرساليات تنصيرية وحملات تنصيرية ودخلوا لينزعوا كل أسلحة الصوماليين ودمروا الكثير منها وحذروا استيراد الأسلحة على أهلنا في الصومال وبعدين, وبعدين حصل خلاف بين القوات الدوليه بقياده امريكا وبين المؤتمر الصومالي المتحد الحاكم بقياده عيديد فقتل العشرات من الامريكان المقاومه الصوماليه قتلت العشرات من جيش أمريكا الباسل في الصومال وسحلوهم وصورت كاميرات الدنيا وعرض هذا فقامت قائمه الناس في امريكا على الحكومه الامريكيه وقتها فاضطروا للانسحاب مخذولين لكنهم ضربوا وقسفوا بعنف فقتلوا المئات وشردوا الآلاف وخرجوا مهزومين مضحورين مخذولين ولذلك لم ينسوا ذلك لأهل الصومال يتركونهم يموتون جوعا لا يبالون بهم لم ينسوا ذلك وهل سكتت أمريكا بعد ذلك؟ لا دعمت إثيوبيا بالسلاح وقفت معها سياسياً دعمتها مخابراتيا وجعلت اثيوبيا تقاتل اهل الصومال بالنيابه عنها فدخلت اثيوبيا الى ارض الصومال ودخلت كينيا الى ارض الصومال ودارت رحى الحرب هناك فاجتمع على اخواننا في الصومال الموت بسبب القصف الاثيوبي الكيني والموت بسبب حرب الاهليه وده امر عجيب جدا والأب والموت بسبب طبعا حرب اهليه يقودها امراء الحرب مدعومون من اسرائيل بعضهم من اثيوبيا بعضهم اجتمع على اهلنا في الصومال الموت بسبب احتلال كينيا واثيوبيا بسبب حرب الاهليه بسبب المجاعه الرهيبه التي قتلت عشرات الآلاف إلى الآن عشر مليون صومالي مهددون بالفناء مجاعة بقالها عشرين سنة مجاعة جاءت على الأخضر واليابس أكثر من تمانين في المية من الزراعة أتلفت راحت بسبب الجفاف المواشي والدولة قلت لك خمسة وسبعين في المئة منهم شغلتهم رعي الغنم والأبقار تسعين بالمئة فانيت وعدم الناس الماء والطعام واجتمع عليهم المرض مع البرد وجاء الموت من كل مكان وبعدين, وبعدين هناك حملات التنصير لازم تعرف يا مسلم ان العالم فيه 24.850 وعشرين الف وخمسين منظمه تنصيريه في العالم بتقول يا عم الشيخ اسمع الرقم تاني العالم فيه اربعه وعشرين الف وخمسين منظمه تعمل على تنصير المسلمين قول 25.000 وعشرين الف منظمه تنصيريه في العالم تقريبا اكثر من عشرين ألف منظمة من الخمسة وعشرين ألف دول يغلفون شغلهم بالخدمات بالعلاج بالتعليم يعطيه جوال دقيق ويقول هذا من عند الرب يسوع أخرج من الإسلام وامن به ماذا فعل لك محمد ماذا فعل لك ربه ماذا فعل لك المسلمون ما أغاثك إلا الرب يشوع ما أغاثك إلا الصليب هكذا يقولون يوزعون على الأولاد الأطعمة ومعها صلبان كتب التعليم وفيها دعوات للتنصير حملات تنصيريه رهيبة على أهلنا في أرض الصومال وعلى اللاجئين من أهل الصومال